وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَن أُنَائِي أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من